بسم الله الرحمن الرحيم الغلام ربنا تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها كما أتمها على اويتك من قبل ابراهيم ويسحق ان ربك عليم حكيم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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف وانا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون قال اني ليحزن لي ان تذهبوا به وخافوا ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه ابنائي اذا لخاسرون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 قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وترتنا يوسف عند متاعنا فأتى له الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا طالقين وجاءوا على قميطه بدم كذب قال بل تولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل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 وقال الذي اشتراه من مصر للرأته أكرمي متواه عتى أن ينفعنا أو نتخده ولدا وكذلك مسكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من جبر والف يا سيدها لدى الباب قالت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 وقال نسوة في المدينه امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا لنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمثلهم أرسلت اليهن وأعتدت لهن متكا وآتت, واتت كل واحدة منهن شكينا وقالت اخرج عليهم فلما رايناه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاك لله, لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلك ما الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره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 نبئنا بتأويله إما نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني ترثت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون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 وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه, ربه فلبت في السجن بضعة نير وقال الملك اني أرى سبع بقرات سباب ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات صدر وأخر يابسات يا ايها الملوثتوني في رؤياي ان كنتم من رؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبيكم بتاويله فاغفلون يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاق وسبع, وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بتيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه عزيزي الان حق الحق ونراودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اقنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي ان النفس لامره بالسوء الا ما رحم ربي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 ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون اني أوفي كيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقرضون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى ابيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل, فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من فالله خير حافظ فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير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 كنتم تاغبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بيوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف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 فلما مِنْهُ منه خلطوا قَالَ قال كبيرهم قال كبيرهم تَعْلَمُوا تعلموا أن ناباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فررتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا بانك سرق وما شهدنا, إلا بما علمنا وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القضيه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا لصادقون قال بل سولت لكم من فسق امره جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فقبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الفزن فهو كظيم قالوا كالله تفتوا تذكروا يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بذي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحستوا من يوسف وافيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا برضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيميذ أنتم جاهلون قالوا أَإِنَّكَ لأنت يوسف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 اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارسد بطيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطين قال سوف أَسْتَغْفِرُ لكم ربي إِنَّهُ هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال دخلوا مصر ان شاء الله امنين ورفع ابويه على العرش وصروا له سجدا وقال يا ابا هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا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 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين استقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنزي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب